ويحدثنا في ا ل أ س ط و ا ن ة ا ل ر ا ب ع ة عشر عن ق ص ة فتح خيبر فمع ا ل م ا د ة بعد صلح ا ل ح د ي ب ي ة أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل س ع د ا د للذهاب لخيبر و أ ع ل ن قال إ ن الله وعدني أ ن ه سيفتح لي خيبر وخيبر مملوء بالخيرات واشترط النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يخرج معي الى خيبر فلا يخرج الا اهل ا ل ح د ي ب ي ة فقط ما اريد الذين لم يخرجوا في ا ل ح د ي ب ي ة الذين شاركوا في ا ل ح د ي ب ي ة يخرجوا معي الى خيبر ولا اريد غيرهم فجاء الاعراب لما سمعوا انها ستفتح وعد اكيد انها ستفتح النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم قبل هذا انه سياتيكم فتح وما ولم يخلف أ ب د ا وعدا وعده صلى الله عليه وسلم فعرفوا أ ن ه الحق فطمعوا في الغنائم فقالوا يا رسول الله دعنا نذهب معك نريد الجهاد في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض قال ما يخرج معي إ ل ا أ ه ل ا ل ح د ي ب ي ة فجاء المنافقون وجاء ا ل أ ع ر ا ب يلحون يا رسول الله انشغلنا ب أ م و ا ل ن ا انشغلنا كان لنا ظروف اسمح لنا نخرج لخيبر نحن نريد ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله لا تحرمنا من هذا ا ل أ ج ر لا تحرمنا من هذا الثواب فلما أ ك ث ر و ا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من أ ر ا د الخروج إ ل ى خيبر من غير أ ه ل ا ل ح د ي ب ي ة فليخرج وليس له نصيب في الغنائم ا ل ل ي يبي ا ل أ ج ر يبي ا ل ش ه ا د ة يحرق بس ما بغنائم فما خرج أ ح د اين ا ل ش ه ا د ة و ي ن الجهاد كله ر ا ح ف ا ل م س أ ل ة كشفها الله عز وجل سيقول المخلفون إ ذ ا انطلقتم إ ل ى مغانم ل ت أ خ ذ و ه ا ذرونا نتبعكم وهو معكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا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 فعجل لكم هذه خيبر جاءت ا ل آ ن وعد و ا ح د ة وراء الاخرى فعجل لكم هذه المفسرين كلهم يقولون فعجل لكم هذه يعني خيبر وكف ايدي الناس عنكم قريش ولتكون آ ي ه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما و أ خ ر ى لم تقدروا عليها الطائف شوف واحده ا ل ث ا ن ي ة بشرهم بخيبر وبشرهم بحنين بهوازن و أ خ ب ر ه م أ ن ه في ق ر ي ة أ و في م ع ر ك ة غنيمه لن يقدروا عليها وهي الطائف بعد حنين فمن هذه ا ل آ ي ا ت يشير لهم إ ل ى كل ا ل أ ح د ا ث التي س ت أ ت ي وكان الله على كل شيء قدير ولو قاتل ك م الذين كفروا لولوا ا ل أ د ب ا ر ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا عن قريش لما الله سبحانه وتعالى وضع ت ع ا ل ى و بينهم القتال في ا ل ح د ي ب ي ة س ن ة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد ل س ن ة الله تبديلا وهو الذي كف أ ي د ي ه م عنكم و أ ي د ي ك م عنهم ببطن م ك ة من بعد أ ن أ ظ ف ر ك م عليهم عن فتح م ك ة وكان الله بما تعملون بصيرا وتستمر ا ل آ ي ا ت يقول لهم الله عز وجل لماذا لم يسمح لهم بفتح م ك ة بالقتال هم الذين كفوا ر وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أ ن يبلغ م ح ل ة هم الذين أ ر ج ع و ك م من ا ل ح د ي ب ي ة هم الذين أ ر ج ع و ا الهدي ما سمحوا للهدي وكان جاهزا ً أ ن يذبح في الحرم والهدي معكوفا ً أ ن يبلغ م ح ل ة لماذا الله سبحانه وتعالى لم يسمح ب م ق ت ل في قريش مع أ ن ه م فعلوا كل ذلك ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أ ن تطاوهم لولا وجود مؤمنين ومؤمنات في داخل م ك ة أ ن ت م لا تدرون عنهم فلو فتحتم م ك ة ع ن و ة وصار فيها قتال يمكن تقتلون هؤلاء المؤمنين فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لو كان المؤمنين اللي في د ا ا ل م ك ة وحدهم والكفار وحدهم تزيلوا يعني كانت هناك مفاصله وكانوا متميزين المؤمنين الواحد والكفار الواحد لو تزيلوا لو كانوا متميزين عن بعضهم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أ ل ي م ا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 لما انتهى صلح ا ل ح د ي ب ي ة واستقر ا ل أ م ر والنبي صلى الله عليه وسلم تحلل من عمرته جاءه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله الست وعدتنا في الرؤيه التي ر أ ي ت كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ر أ ى رؤيا قبل ا ل ح د ي ب ي ة أ ن ه يدخل م ك ة معه أ ص ح ا ب ه محلقين رؤوسهم ومقصرين فلما ا ل آ ن رجعوا من العمره ع م ر ة الحديبيه ما, ما اعتمروا فقال له يا رسول الله أ ل س ت وعدتنا في الرؤيا التي ر أ ي ت أ ن ندخل م ك ة ونعتمر ونحلق ونقصر فقال له يا عمر أ ك ن ت وعدتك أ ن يحدث هذا في هذا العام أ ن ا وعدتك تدخل م ك ة و وعدتك ترى المؤمنين يدخلون م ك ة ويعتمرون ويحلقون ويقصرون ما وعدتك هذا العام وفعلا تحقق هذا في العام التالي بناء على شروط صلح ا ل ح د ي ب ي ة فسميت ع م ر ة القضاء فقال الله عز وجل عز تعليقا على هذا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إ ن شاء الله آ م ن ي ن محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون تدخلون ب أ م ا ن في ع م ر ة ا ل ح د ي ب ي ة كانوا داخلين بخوف في ع م ر ة القضاء دخلوا ب أ م ا ن فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فتح مكه بعدها ب س ن ة بعد عمره القضاء قريب مع أ ن الهدنه مدتها عشر سنين بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم لكن اختصرها الله عز وجل لهم في سنتين فجعلها فتحا قريبا إ ل ى أ ن يقول هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله الايات فعندما نفهم سلحف ا ل ح د ي ب ي ة وما حدث بعده من فتح خيبر ومن التعليقات على ع م ر ة القضاء ومن ثم فتح م ك ة ومن ثم حنين ومن ثم الطائف كلها إ ش ا ر ا ت م و ج و د ة في س و ر ة الفتح نزلت في تلك الفتح تعليقا على هذه ا ل أ ح د ا ث التي حدثت والتي كانت ستحدث فقلنا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ل ن انه يريد فتح خيبر و فتح خيبر لسبب رئيسي نلاحظ ان النبي صلى الله عليه و سلم من بعد الخندق و هو يؤدب القبائل التي اشتركت في الخندق لاحظنا ذلك من الدرس الماضي الذين حزبوا الاحزاب ر أ س الكفر في هذه ا ل م س أ ل ة ر أ س ا ل م ؤ ا م ر ة هم بنو النضير الذين اجلوا من ا ل م د ي ن ة و تجمعوا في خيبر فخيبر هي موطن المؤامرات و هي منها انطلقت ا ل ش ر ا ر ة ا ل أ و ل ى التي حزبت ا ل أ ح ز ا ب فمن هنا كان قصد النبي صلى الله عليه و سلم إ ل ى خيبر و كان على ر أ س ه م على ر أ س خيبر في ذلك الوقت ك ن ا ن ة ا بن أ ب ي الحقيق كان ملكهم و أ خ و ه الربيع و معه من بني النضير من س ا د ة بني النضير أ ي ض ا سلام بن مشكم لما أ ج ل و ا من ا ل م د ي ن ة ذهبوا إ ل ى خيبر صاروا ملوكا على خيبر لمكانتهم في اليهود و خيبر كانت كلها يهود لم يكن يسكنها غير اليهود فتوجه النبي صلى الله عليه و سلم نحو خيبر وهي في شمال شرق ا ل م د ي ن ة على م س ا ف ة سبعين ميلا شمال شرق ا ل م د ي ن ة و كما ذكرنا أ ن ه طلب فقط اهل ا ل ح د ي ب ي ة واشترك فعلا اهل ا ل ح د ي ب ي ة في هذه ا ل غ ز و ة وما تخلف منهم الا خ م س ة كانوا في ش د ة المرض كانوا مريضين جدا فالله سبحانه وتعالى ن ز ل ايضا في س و ر ة الفتح ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج الايات ولا, ولا على المريض حرج هؤلاء الذين تخلفوا بسبب المرض ليس عليهم حرج وذكرنا كيف أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمح لغير أ ه ل ا ل ح د ي ب ي ة إ ل ا من أ ر ا د أ ن يشارك بدون أ ن ي أ خ ذ غنائم فما شارك ا ل أ ع ر ا ب ما شارك الاعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم تحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو خبر ي في محرم من ا ل س ن ة ا ل س ا ب ع ة للهجره طبعا القتال لم يحدث في محرم ل أ ن محرم شهر حرام لكن السفر نحو خ ي ب ر والتحرك نحو خبر ي ب د أ في محرم و أ م ا القتال فكان في ص ف ر ت ل أ ن ه محرم من ا ل أ ش ه ر الحرم و النبي صلى الله عليه و سلم لا يقاتل في ا ل أ ش ه ر الحرم اليهود لما شعروا بهذه التحركات كان هناك مازال يهود في ا ل م د ي ن ة بني قينقاع لما حدث ت ا ل م ش ك ل ة بينهم و بين المسلمين و النبي صلى الله عليه و سلم أ ط ل ق ه م لعبد الله بن أ ب ي بن سلول قال هم لك لم يهاجر كل اليهود بني قينقاع بني النضير أ ج ل و ا بني ق ر ي ض ة ذبحوا بني قينقاع ما أ ج ل و ا ولم يذبحوا لكنهم أ ك ث ر ه م كره البقاء في ا ل م د ي ن ة بعد هذا ا ل ح ا ل م لكن بعضهم بقى في ا ل م د ي ن ة ثم كان هناك عشائر لليهود غير هذه العشائر الثلاثه ا ل ر ئ ي س ي ة فاليهود الذين بقوا في ا ل م د ي ن ة من بني قينقاع ومن غيرهم كرهوا أ ن يقاتل إ خ و ا ن ه م اليهود ف أ ر ا د و ا أ ن يعطلوا المسلمين فبداوا يثيروا الاشاعات بداوا يثيروا الاشاعات انه خيبر لا تفتح وان خيبر ستذبح المسلمين ذبحا بداوا يخوف المسلمين ثم ارادوا ان يعطلوا بعض المسلمين بحول ان يعطلوا من يستطيعوا فكان بعضهم و ك ا ن و ص ح ا ب اموال كان بعضهم ل ه د ي ن عند بعض المسلمين فاشترطوا ان تسدد ديونهم قبل ان يخرج المسلم الى خيبر قالوا ما تخرج وانت عليك دين حتى تدفع لنا اموالنا تعطيل تعطيل للمسلمين من ذلك ان احد اليهود اسمه ابو الشحم كان يطالب احد المسلمين اسمه عبد الله بخمس دراهم فقط فقال ما تخرج حتى تدفع لي دراهمي قال اصبر علي اذهب الى خيبر نفتح خيبر واتي بغنائمها وادفع لك من غنائمها فعندها ب د زاد الأمر عليه. قال عليه ت ت ف ح و خيبر خيبر والله ما تفتحون خيبر والله ما لا ت ن ديني ديني في تدفع خيبر وما يرجع لي وما تخرج فعندها حاول الرجل يبحث عن أ ح د يساعده ما ما في أ ح د يساعده فهنا أ ص ر اليهودي فاشتكى عبد الله عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا ما يسمح لي بالخروج إ ل ا أ ن د ف ع لخمسه راهم ويهددني ب ع ش ر ة آ ل ا ف مقاتل في خيبر خيبر فيها ع ش ر ة آ ل ا ف مقاتل من اليهود ف يخوفني بهم يقول نحن ا ما عندنا أ ح د نقاتل به هؤلاء ا ل ع ش ر ة آ ل ا ف فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هددينا ادفع دين فقام الرجل ف ب ع ف ي ا ب ه ودفع الدين ثم انه بعد خيبر غنم من غ ن ا ء م ن خيبر ا م ر أ ة ق ر ي ب ة لابي الشحن فرجع قال لها رقيق عندي ا ل آ ن قريبتك تشتريها قال نعم فدفع دفع أ ض ع ا ف هذا الدين ليشتري قريبتك لكن هكذا كانوا يحاولون باستمرار أ ن يعطلوا المسلمين يثبتوا من معنوياتهم لما ب د أ ت الاستعدادات أ ر ا د اليهود أ ن يخبروا خيبر أ ن تستعد أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم ف أ ر س ل و ا أ ع ر ا ب ي ا من أ ش ج ع من بني أ ش ج ع ليخبر اليهود كذلك عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين ايضا ارسل واحد من اصحابه ليخبر اليهود وهو مسلم انظر يدعي الاسلام فارسل من يخبر اليهود ان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسل عيونه استطاعوا يمسكوا العين التي ارسلها اليهود لكن العين اللي ارسلها عبد الله بن ابي ما الرسول الى ا ل ر عبد الله مما امسكوه فوصل الخبر الى خيبر ان ا ل م د ي ن ة تستعد لكن ا ل ن ب ي عليه صلى الله و س ل م اصلا في هذه ا ل غ ز و ة ما و ر ى يعني كان من عادته صلى الله عليه وسلم, وسلم انه مثلا يريد يذهب قريش فيذهب الى مكان اخر ثم يرتكب يوري بشيء اخر في هذه ا ل غ ز و ة قبل الخروج قال سنذهب الى خيبر وقد وعدني الله بفتحها و ا ل م س أ ل ة كانت على المكشوف ظ ا ه ر ة ل أ ن ه فيها وعد من الله سبحانه وتعالى بفتح خيبر ب د أ اليهود يستعدون ل ل م و ا ج ه ة لكنهم ل لا يعرفون متى سياتي أ ت ي ل ل لا م م م س و يعرفون ن ى س أ ت ي المسلمون بالضبط وجهزوا أنفسهم بدأوا يستعدوا بال... بإعداد خيبر الضربة وجهزوا يستعدوا الماء وإعداد الطعام وجهزوا الحصون وأخذوا النساء وجعلوها في أحسن حصن عندهم. وجعلوا المقاتلين في الحصون أطراق الأولى تتلقى أنفسهم عندهم أحصن حصن في في في حتى رتبوا أ م و ر ه م عندهم إ ع ل ا ن مبكر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مهتما ل أ ن الوعد واضح من الله عز وجل بفتح خيبر م ع ر ك ة نتيجتها م ح س و م ة مقدما بوعد من الله ففي اطمئنان كبير في النفوس أ ن خيبر هذه ستفتح ثم اجتمع س ا د ة يهود يتفكروا بهذا الخطر الذي س ي أ ت ي ه م ماذا يفعلون فاجتمعوا و ب د أ ت الاقتراحات فاختلفوا ناس يقولون نتحصن وناس يقولون نجهز جيش ونقاتل خارج الحصون سلام بن و ش ك م قال ا ل ر أ ي عندي قالوا ماذا قال ما غزي قوم في عقر دارهم الا ذلوا لما يغزونا نذل نحن نغزوه ا ل آ ن نحن مستعدين نتوجه بجيش نحو ا ل م د ي ن ة إ ن قتلنا فما زالت、حصر. خيبر بخير وان انتصرنا أ خ ذ ن ا الغنائم لكن ننتظر ي أ ت ي ن ا احنا نقع في ا ل م ش ك ل ة فرفضوا خافوا قال ما تصنعون ب ر أ ي لا ت أ خ ذ و ن منه حرفا و ا ح د ة ما عندكم ع ز ي م ة ما عندكم ه م ة و إ ل ا اصل الهجوم هو أحسن ط ر ي ق ة للدفاع ما ننتظر يهجم علينا نحن نهجم عليهم لكنهم لم ي أ خ ذ و ا بهذا ا ل ر أ ي ب د أ تحرك المسلمين نحو خيبر 1400 ر ج ل كلهم راكبين هذه ا ل م ر ة ا ل آ ن الخير ب د أ يتجمع ل ل إ س ل ا م فيهم مائتين فارس ل أ و ل م ر ة عدد الفرسان يصل إ ل ى هذا الحد خوبر لما وصلتها هذه الاستعدادات مع أ ن ه قرت الاف لكن الخوف ملا قلوبهم ف أ ر س ل و ا وفدا من سادتهم يستعين ب ا ل أ ع ر ا ب يستعين بالعرب ند النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك الوفد على ر أ س ه م ملك خيبر كنان ة بن ابي الحقيد فتوجه الوفد إ ل ى بني مره بني مره سيدهم الحارث المعروف المري وكانوا من الذين شاركوا في الخندق فجاء إ ل ي ه يحاول أ ن يشجع أ ن يشارك خيبر في الدفاع عن خيبر والهجوم على المسلمين فقال الحارث بن عوف والله إ ن ي ر أ ي ت أ ن امر محمد قد ظهر ب د أ هذا الرجل انتصاراته تتوالى فلا اريد قتاله ورفض أ ن يشارك خيبر ف ت ر ج ع الورد إ ل ى ر ط ف ا ن وكانت قريبا م ن مره عليها عويل بن حصن الذي أولا شارك في الخندق شارك في الخندق ل أ ر ب ع ة آ ل ا ف رجل تقريبا نصف الجيش من غ ط ف ا ن هذا الرجل أ ي ن ا بن الحسن يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ا ل أ ح م ق المطاع رجل أ ح م ق ما عنده ر أ ي كل أ ر ا ء غلط كلما دخل ق و ل ه في ق ب ي ه يتورطون لكنه كان سيدهم مطاع إ ذ ا أ م ر امرا تتحرك له ع ش ر ة آ ل ا ف سيف لا ي س أ ل و ن ه ل م ن ذ ق و ي ن ي ل م يمشون يمشون ما حدث لماذا يحدث ولا ح د أ لها ذ ا ه ب و ن أ ح م ق و م ط ا ع فذهب ا ل و ض د إ ل ى احمق ل أ ا ل م ط ا ع ب ي ن ابن حصن فذكر له أ م ر محمد صلى الله عليه وسلم كيف أ ن ه س ي ه ج م على خبر قال يتحرك معكم ا ل آ ن أ ل ف وقام م ع ه أ ل ف خرجوا معهم ورجعوا معهم إ ل ى خيبر ودخلوا معهم في خيبر يستأدون قال وصال حقكم بام أ عالخ غير الالف ا س ت ب ش ر و ا خيرا وصل الخبر إ ل ى حارث بن ع ر ف وكان صاحبا ل ا ل ي ن ه فجاء قال يا حارث لا تقاتل مع يهود قال لمن قال يا, يا عينه ل إ ن أ م ر محمد قد ظهر قال ما يقدر علينا وعلى يهود قال يا عينه ل قد سمعت باذني سمعت بأذني سلام ا بن مشكم يقول قبل ما يظهر أ م ر ا ل إ س ل ا م وينتشر بهذه ا ل ص و ر ة يقول سمعت سلام ا بن مشكم يقول هم لليهود ذبحين في ذبحين لليهود سيحدثان ذبح في ا ل م د ي ن ة وقد حدث بني ق ر ي ب ة وذبح في ق ي ب ة وهذا رجال فلا تشارككم قال أ ن ت سمعت سلام يقول هذا قال نعم سمعته ب ي د ب ي قال فعلانا يقاتل سلام إ ذ ا كان سلام يقول ه ا ل ك ل ا م لماذا يقاتل قال يقاتل حميه عن قومه قال وانا معه شو ف ا ل أ ح م ق مع كل هذا مصر أ ن يقاتل ففعلا ب د أ ا ل أ ح م ق المطاع يستعد بجيش أ ر ب ع ة آ ل ا ف رجل ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى ا ل أ ل ف الذين ذهبوا مع ال كان انا بن ابي الحقيق الان داخل حصون خيبر اهدا عشر الف مقاتل عشر الاف من اليهود والف من غطافان غير المدد الذي س ي أ ت ي ه م فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم مشى نحو خيبر توجه نحو خيبر وكان أ ر س ل في ا ل م ق د م ة س ر ي ة استكشاف بقياده عباد بن بشر كلهم من الفرسان ثم النبي صلى الله عليه وسلم س أ ل قال من ي أ ت ي ن ي خيبر من شمالها ا ل آ ن خيبر شمال غرب شرق م ا ا ل ل ش ا ل م د ي ن ة فالطريق نحو شمال الشرق إ ذ ن سياتون خيبر من ب ا ل ن س ب ة ل غ ي ب ر م ن ب ي صلى الله عليه وسلم ما يريد الهجوم من جنوب الغرب قال أ ر ي د أ ن أ ه ج م على خيبر من شمالها لم ا حتى لا يفروا ل ى الشام لو حدثت ا ل ه ز ي م ة أ ي ن سيذهبون سيذهبون إ ل ى الشام فهو يريد ان يقطع عليهم طريق الشام فقبل المعركه هو مخطط عارف ا ل ن ه ز أ ن ه م سيهزمون يريد أ ن ي أ س ر ه م جميعا فيريد أ ن يقطع عليهم الطريق إ ل ى الشام قال من ي أ ت ي ن ي بطريق من الشمال فدله أ ح د ا ل ص ح ا ب ة على طريق من الشمال صار النبي صلى الله عليه وسلم و أ م ر ب أ م ر غريب قال ما يتقدم أ ح د على الجيش صف جعل الصف ا ل أ و ل مستقيم والباقي وراءه والصف ماشي ما, ما يمشي أ ح د أ م ا م الصف و س ع ر و ا بهذه ا ل ط ر ي ق ة انضباط كامل في الجيش ثم بعد ف ت ر ة من المسير شاف النبي صلى الله عليه وسلم شيء يلمع أ م ا م ه قال ما هذا و إ ذ ا هي خ و ض ة ل أ ح د المسلمين كان قد تقدم على الجيش قال ائتوني به ف إ ذ ا هو أ ب و عبس رضي الله عنه فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ل م امر الا يتقدم أ ح د على الجيش قال يا رسول الله ناقتي ن ج ي ب ة عند ن ا ق ة ن ش ي ط ة ف م ش ت بي لا استطعت و ق ف ه ا فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم و أ م ر بحبسه ما يتقدم أ ح د على الجيش ثم إ ن ه أ ط ل ق ه لكن أ ر ا د أ ن يعطي درس النبي صلى الله عليه وسلم يريد هذه ا ل م ع ر ك ة ب أ ق ل خسائر م م ك ن ة لو تقدم أ ح د على الجيش كلهم صار جيش متفلت ممكن ي ض ر ب و ن من أ ي مكان لكن جيش متماسك ما احد يستطيع يهاجمه ف م ش ى هذا الجيش بهذه ا ل ط ر ي ق ة ص ا ر الجيش بعد قليل و إ ذ ا جيش أ ر ب ع ة الاف رجل جاي عيين ابن حسن وغطفان معه وبدا أ ه ذ ا ل ج يسير ش ي خلف جيش النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهاجم ما بدا بالهجوم والمسلمين قلقين خيبر امامهم الان اليهود امامهم وغطفان من وراءهم فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ما اخرجك قال لحلفاء اليهود قال يا عينه والله لتفتحن خيبر والله إ ن الله وعدني أ ن يفتح لي خيبر فارجع قال أ ن ت تفتح خيبر والله لتذبحن في خيبر وناخذك أ ن ت وقولك ك ل م ن ه ؤ ل ا ناخذهم أ س ر ة سبايا فالنبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل يهدد ارسل أ كذا ما فاعرض ي ف ئ د ة ف أ عليه قال أ ر ج ع يا عينه أ ر ب ع ة الاف رجل ما هو أ م ر بسيط الجيش كلها الف أ ر ب ع م ا ئ ة ثم أ ر ب ع ه الاف رجل وراك فيجعلون النبي صلى الله عليه وسلم والجيش الذي معه كي ي ك و ل و ن بين فكه كماشه من امانه من خلفه خطر شديد ف أ ر س ل إ ل ي ه قال أ ر ج ع أ ر ج ع واعطيك نصف ثمار خيبر سنه ة ي هي, هي ثمار خيبر في يدك تعطيني إياها في يدي وأعطيك أولينا ا ثمار عشان قال لا أرجع ثمارها ارجع فرفض ابن نصف ستكون سنة حسن النبي صلى الله عليه وسلم أ ص ر يكمل وهذا وراح وفعلا تحرك جيش ع و ي ن ه وراء جيش المسلمين وجيش المسلمين ماشي باتجاه خيبر استمر المسير حتى اقتربوا من خيبر ع و ي ن ه بن الحصن ترك الجيش ه ذ ا ا ل أ ر ب ع ة آ ل ا ف وراح ودخل خيبر جلس في داخل خيبر فهنا النبي صلى الله عليه وفاوضه م ر ة أ خ ر ى طلب الحديث معه فخرج أ ر س ل لسعد سعد عبادة لنا ارجع ولك ثمار خيبر عينا بن فطلب و ص ل إلى خ ي ب ر ق ب ل ا لك ان يكون ف هناك افضل من ا ل م س ل ه ع ي ن ي ق ا ل يا ع ي ن ان ارجع ا ب غ ط ف لا ت ؤ يكون هناك افضل م خيبر ا ل ل م س ل ا ي ن ج ع و ل ك ث م ا ر خ ي ب ر س ن ة فأبى هناك افضل ع من المسلمين سعد بن ع ب ا د ة قال خذها ا ل آ ن قبل أ ن تطلب ش ي ء ولا يعطي لك ا ل آ ن نعطيك إ ذ ا صار الفتح والله ما ت أ خ ذ شيئا إ ل ا بالسيف فقال هيهات ق د ر و ن علينا وعلى يهود ما بيننا وبينكم إ ل ا السيف قال أ ن ت وذاك فرفض علينا اي محاولات إ غ ر ا ء أ ي محاولات صلح الصر يعين هؤلاء اليهود ر ج ع سعد بالخبر ق ا ل النبي صلى الله عليه وسلم توكلوا على الله حسبنا الله ونعم الوكيل واستمر الجيش يسير أ م ا م اهدا ع ل ف ذاهبين إ ل ي ه م ووراء 4 ر ل ا ف ومع ذلك مستمرين بينما هم سائرين إ ذ حدث حدث عجيب في الجيش اللي وراء المسلمين ذلك أ ن رجل جاءهم من ج ه ة قطفان وصرخ أ د ر ك و ا نساءكم أ د ر ك و ا أ و ل ا د ك م وفر ورهب هذا ا ل ج م ا ع ة قالوا صار شر في قومنا ما يدرون من فعل بهم ذلك فالجيش ا ل أ ر ب ع ة آ ل ا ف فورا تركوا هذه ا ل م س أ ل ة التي هم بصددها وتوجهوا نحو غ ط ف ا ن عشان ن ي ق وارسلوا من يخبر عيون بن حسن بالخبر أ ن غ ط ف ا ن هجمت فعيون بن حسن أ خ ذ ا ل أ ل ف ا ل ل ج ن في الحسن وتوجه نحو غ ط ف ا ن يريدون أ ن ي ن ق ج أ و ل ا د ه م و ن س ا ئ ه م ما يدرون من ما هو الخطر من أ ي ن كيف لا يدرون س و ى أن واحد صرخ بهم أ ن غطقان هجمت وصلوا غطقان ولا ما فيها شيء ا ل أ م ا ن والسلام ما بالكم ما في شيء أ ر س ل ت واحد يصرخ بنا قال لا والله ما أ ر س ل ن ا أ ح د من هذا الرجل لا ندري التاريخ لا ي د خ ر لنا من الذي صرخ من الذي عند الغطاء لا ندري لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب م س ي ر ة الشهر لعله من الملائكه الله أ ع ل م لكن هكذا انسحبت غطاء لما وصلوا إ ل ى غطاء ش ا ف و ا ما في شيء أ م ر ه م حلوين بن حسن أ ن يرجعوا م ر ة أ خ ر ى لكن رجوعهم كان م ت أ خ ر وصلوا بعد أ ن فتحت نصف خيبر وصلوا نصف كان فتح خيبر من فتح. فهذا الذي عطل طرفان عن م س ا ع د ة آ ل ي ه و د النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق قال من يحدو لنا والحداء هو النشيد وكانت الابل خ ا ص ة بالليل تحب هذا حتى ي س ف ل مسيرها ف ح د ى عامر بن ا ل أ ك و ع رضي الله عنه أ خ و سلمه بن ا ل أ ك و ع ف أ خ ذ يحدو ب ح د ا ء جميل جدا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بهذا النشيد وكان ا ل ص ح ا ب ة يستمتعون بهذا ا ل ح د ا ء فمن جمال صوت هذا الرجل و ح د ا ء أ خ ذ ت ا ل إ ب ل تتمايل ا ل إ ب ل تحب هذا ا ل ح د ا ء ف أ خ ذ ت تتمايل والنساء في ا ل ه و ا د ج كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ا م ر أ ة خرجنا للجهاد في هذه المعركه ف أ خ ذ ت الهوادج نفسها تتمايل حتى كاد النساء أ ن يسقطن من الهوادج من شده تمايل ا ل إ ب ل ف أ ر س ل ن ا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين قالوا رسول الله راح نسقط ف أ ر س ل إ ل ى عامر قال رفقا بالقوارير هد شوية خفف ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ك ل م ة من ش د ة سرورها بحذاء عامر بن ا ل أ ك و ر ق ا ل ي ر ح م ك ا ل ل ه إ ي ش و ل ل ا ل ص و ت و إ ي ش ا ل ل ه ي ق ا ل ل ه يقول ل ان ا ل يقول ك ا ل ل ه ي ق ل ل ا ل ل ه ي و ل لك ا ي ق ان ا ل يقول ك ا ل ل ه ق ا ل ل ه ي و ل لك ن ا ي ق ل ل ان الله ي و ل ا ل ل ه ي ا ل ه و ل لك ان الله ق ل لك ا ل ل ه ي ق ا ل ل ه يقول ك ا ل ل ه يقول ك ا ل ل ه ي و ل ان ق و ل ل ان ل ق و ل ل ان ا ل ي ق ل ل ان الله ي ل ل ه ي ك ا الله يقول لك ن ه يقول لك ان الله ي ق ان الله يقول لك ان ا ل ه ان الله ك ان ا ل ه ان الله ي ل لك ان ا ل ه ان الله ي ل لك ان ا ل ه ان ا ل ل ك ان ل و ل ل ا ل ل ق و ل ل ا ل ل ق ا ل وجدت يا رسول الله ه لو لا متعتنا به خليتك نستمتع به وبنشيده لكنها لكنه قدر الله يسبق لما اقتربوا من خيبر ب د أ ت مزارع خيبر تبدو من بعيد ب د أ الارتفاع بالتكبير والتهليل لله عز وجل صوت عال وصراخ ب د بالتكبير فالنبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل إ ل ي ه م قال أ ر ب ع و اربعوا أ على أ ن ف س ك م خففوا من الصوت إ ن ك م لا تدعون أ ص م ا الله يسمعكم ف ب د أ و ا يدعون و أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو و ا ل ص ح ا ب ة يدعون من ورائه وهم سائرين نحو خيبر في الليله التي وصلوا فيها على مشارف خيبر أ ل ق ى الله تعالى النوم على خيبر فناموا جميعا وكان من ع ا د ة أ ه ل خيبر خيبر حصون ح ص ي ن ة لكن مزارعهم مزارع شاسعه ة ج د ض خ م ة جدا حوالي حوالي خ ي ب ر ا ل م ن ط ق ة التي حوالي خ ي ب ر كلها مزارع وبذات ا ل النخيل فكان الزراء قبل أ ن يخرجوا من حصون خيبر يرسلوا الفرسان يستكشفون هل في جيش د ا هل في أ ح د مهاجم ف إ ذ ا ما في أ ح د بعد ذلك يرجع يخبروا ر ج ع الفرصان المزارعين أ ن يخرجوا في تلك الليلة ولما ت ا ى ع ل ي ه ل ن و م م ف استيقظوا ا إ ل الشمس ا ط ل ع ت ك ا ن ا ل ف الفجر يستكشفون ر يخرجوا ويخرجوا ر س ا المنطقة ا ن قبل ل ز ع مع المزارعين ف في ج ر ي ذلك ل ا و ما خرجوا حتى طلعت الشمس فلما الشمس م خرجوا استيقظوا ا حتى طلعت طلعت ل مستعجلين فمنتظروا الفرسان أن يستكشفوا ر و و ح ا ي ويرجعوا ومنتظرهم ر ن المزارعون ل وصلوا ا مزارعهم في و دخلوا داخل المزارع ولى ا جيش المسلمين وراء المزارع فاذا ر و فرأوا ف إ جيش المسلمين أ م ا م ه م فصرخوا محمد والخميس محمد و الخميس الجيش ثم ي س ا ل صلى ا ل ا ه عليه وسلم من راه صرخ قال خربت خيبر خربت خيبر إ ن ا اذا نزلنا بساح قوم م فساعدهم فكان هذا أ و ل ع ل ا م ة على فتح خيبر ووصول المسلمين إ ل ي ه ا ف ا ل ص ح ا ب ة بادئوه حمسين يدم ي ه ج م و ن فورا ف أ م ر ه م النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبروا, اصبروا اصبروا ما هكذا القتال لا تتمنوا لقاء العدو نعم عندكم و ع بالفتح لكن مع ذلك لا تتمنوا لقاء العدو و إ ذ ا لقيتموه فاصبروا إ ذ ا لقيتموه فاصبروا ثم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين وقال د ع و ا اللهم أ ن ت ربنا وربهم ونواصينا ونواصيهم بيدك و إ ن م ا تقتلهم أ ن ت فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم هي جاءت في بدر لكن الله س ب ح ت ع ا ل ى يعلمهم من ورائها أ ن الذي يقتل ع د ا ئ ن ا ليس نحن الله هو الذي يقتله و إ ن م ا تقتلهم أ ن ت فيؤكد لهم هذا المعنى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصفونياتهم قبل قبل الدخول إ ل ى خيبر وتولى ا ل ح ر ا س ة على معسكر المسلمين أ م ر على ا ل ح ر ا س ة أ م ر ا بن الخطاب رضي الله عنه و أ م ا إ د ا ر ة المعسكر إ د ا ر ة معسكر المسلمين من ن ا ح ي ة التموين ومن ن ا ح ي ة ترتيب ا ل أ م ا ك ن وتوزيع المياه وكذا فكان الذي يتولى التموين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل إ ل ى اليهود يدعوهم فيها إ ل ى و ا ح د ة من ثلاث إ م ا ا ل إ س ل ا م ف ي أ م ن و ن على أ ن ف س ه م ويكونون مع المسلمين و إ م ا ا ل ج ز ي ة فيدفعون ا ل ج ز ي ة ويسمعون لحكم المسلمين لكن تبقى لهم أ م و ا ل ه م وديارهم كل شيء يبقى لهم لكن يدفعون ا ل ج ز ي ة كل عام للمسلمين ويكونون تحت حكم المسلمين و أ م ا الحرب وصل الرسول هذا ودعاهم إ ل ى هذه ا ل أ م و ر فقال ي أ ت ي ك الرد بعد قليل نرسل لكم رسول بعد قليل و ج ا قال بعد قليل ي أ ت ي ن ا الجواب و إ ذ ف ج أ ة الحصون تفتح ويخرج اليهود بجيش كاسح يهجم على المسلمين هذا هو الرد و ب د أ القتال فورا هكذا الناس يريدون أ ن يدافعوا عن خيبر بكل ما اوتوا المسلمين مستعدين استطاعوا ان يردوا هذا الهجوم حتى اضطر اليهود أ ن يرجعوا ويغلقوا عليهم أ ب و ا ب ا ل ح ص ن م ر ة أ خ ر ى فكان واضح من ا ل ل ح ظ ة ا ل أ و ل ى أ ن ه م لا يريدون إ ل ا الحرب عندما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل كما فعل بن النذير من قبل فقطعت أ ر ب ع م ا ئ ة نخلة وانخلعت قلوب ل ا ي ه و قالوا والله د ل ن انتصرنا ما يبقى لنا مال إذا ن رأي ما يبقى قطع هذا خ ي ل ن فدعونا لكن ا ما مال الجزية مصالحة يبقى لدفع أو لكن س ا د ه اليهود رفضوا ق ا ل و ا ما تخضع خيبر فعندها عزموا على القتال لما ر أ و ا أ ن النخيل ب د أ يتقطع قالوا خلونا ن ب د أ ب ا ل م ع ر ك ة فعندها فتح ا ل ح س ن وخرج أ و ل فارس بطل من أ ب ط ا ل ه م اسمه مرحب وكان ا ل ح س ن حصن الناعم ب ق ي ا د ة الحارث ومرحبا فخرج الحارث كانوا ي ن ت ظ ر و ن ا ل م ب ا ر ز ة ف ج أ ة و إ ل ا خرج المرحب الناس تتوقع م ب ا ر ز ة قبل أ ن يدعوا ل ل م ب ا ر ز ة ف ج أ ة و إ ل ا الحارث وراءه بجيش ه ك ذ ا وهجوم م ر ة أ خ ر ى على المسلمين و ب د أ ا ل ق ت العظيم بين المسلمين وبين اليهود انهزم المسلمون مع هذا الهجوم القصح اللي ما توقعوه توقعون ع ا د ة ا م ب ا ر ز ة لما ي ف ع ل بفارس وبارس فجاه المبارزة ولا هجوم فانهزم المسلمون و ب د أ التراجع و ب د أ الضرب على المسلمين حتى وصل اليهود إ ل ى الرسول صلى الله عليه وسلم مع ب د ا ي ة ا ل م ع ر ك ة و أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قتال عنيف حتى صبر المسلمون معه وردوا اليهود ورجع اليهود دخل الحسن و أ غ ل ق الحسن م ر ة أ خ ر ى فهم يختارون وقت الهجوم متى شاء ا و المسلم ما هم قادرين يهاجمون لما في طريقه لمهاجمه هذا الحسن بعد هذا الهجوم أ م ر النبي صلى الله عليه و سلم ب ا ل ر ا ح ة ارتاحوا بينما هم مرتاحين واحد من ا ل ص ح ا ب ة اسمه محمود ابن م س ل م ة أ خ و محمد ابن مسلمه ر أ ى في حصن مهجور غير حصن حصول هذه ا ل م ع ر و ف ة في حصن مهجور ف أ ر ا د أ ن يكون بعيد عن ا ل إ ز ع ا ج وجلس ع ي د كده راح جلس تحت الحصن و آ ه و اليهود ا من الحصن فقال و ا من يقتله فتسلل ق ق ا أنا ل مرحم أ ل البطل قال أقتله ه هذا أنا ت ف حتى وصل إ ل ى الحصن المهجور ثم صعد عليه و أ خ ذ حجر ورماه على ر أ س محمود بن م س ل م ة ف م ح م و د بن م س ل م ة أ ص ي ب بجرح شديد في ر أ س ه حتى سقطت ج ل د ة ر أ س ه على وجهه لكنه ما مات وقام وهو ينزف دما حتى وصل إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال طببوه لكنه بعد لحظات مات رضي الله عنه فكان أ و ل قتيل للمسلمين في خيبر ا محمود بن مسلم الان المسلمين قاعد يرتاحون بين النطاه والشق فهنا ب د أ اليهود يرمهم و ن بالنبال بدا الرمي على معسكر المسلمين من النطاه ومن الشق من الحصول و بداوا ل ن ب ا ل ب د أ و تصل للمسلمين و الرمي كانوا يرمون رمي بعيد ف ت أ ذ ى المسلمين طول اليوم ماهم قادرين يرتاحون بس جالسين ي ص د و ا النبال فمن ك ث ر ة النبال أ ص ا ب و ا اصبع النبي صلى الله عليه وسلم فجرحوها فهنا جاء الحباب بن ا ل منذر قال يا رسول الله هذا مكان مكشوف تصيبنا فيه النبال ليس هذا المنزل م ا ه و مكان جيد ا ل م ع س ك ر دعنا نتحرك قال ليس الان آ ن ل يقول ج ب ا وظلوا يدافعون ع ن ف س ه م تصوروا انت جالس طول اليوم تريد ترتاح طول اليوم بس تدافع عن هذه النبال إ ل ى الليل عندها توقف اليهود ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بنقل المعسكر نقل المعسكر إ ل ى مكان لا تصله نبال اليهود في اليوم التالي ب د أ استعداد المسلمين ل ل م ع ر ك ة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يهجم أ ح د ولا يخرج أ ح د إ ل ا ب إ ذ ن ي ف أ و ل ما فتحت الحصون خرج بعض الفرسان ك أ ن ه م يريدون ا ل م ب ا ر ز ة واحد من المسلمين من بني أ ش ج ع ما كان من كان ا ل ص ح ا ب ة م ن ا ل م ه ا ج ر ي ن و ا ل أ ن ص النبي ر كان من بني أشجع فبقى صلى الله عليه وسلم هجم يريد أ ن يظهر مكانته فقتلته يهود وكان ثاني قتيل لكنه قتل بدون إ ذ ن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ما يسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج قتله مرحب ف ا ل ن ب ي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ق ا ل ل ا تحل ا ل ل ج ن ة ع ا ص ي م ر ص ي ى لانهم تتقدم إلا يكون هناك ا ص ي ا ح ء اخرى لانهم ا ل يكون هناك ل ل و ن ا ن ن ز ج ي من عبيد ا ل ي ه و د ف خ ر ج ك أ ن ه يريد ان ياترك اليهود وجاء ا ل معسكر المسلمين ومعه ا ل إ ب ل معه الغنم قال يا رسول الله أ ن ا راعي لليهود هذه أ م ا ن ة عندي و أ ن ا أ م ن ت بدينك و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم سوى له قال يا رسول الله ماذا أ ف ع ل بهذا الغنم قال هو أ م ا ن ة عندي كيف أ ف ع ل به ت أ خ ذ و ن ه أ ن ت م قال لا أ م ا ن ة ر ج ع ه ا ولو كانت لاعداءنا نحن لا ن أ خ ذ امانات قال كيف ارجو لو اعطي الى يهود واعلموا ب إ س ل ا م ي يقتلوني فهنا النبي صلى الله صلى عليه وسلم قال أ ر س ل ه ا ادفعها جهتهم قال ط ب ي ع قال أ ر س ل ه ا جهتهم فهذا أ ط ا ع النبي صلى الله عليه وسلم قام وهش الغنم نحو خيبر نحو الحصن يقولون فسارت ك أ ن م ا يرعاها راعي ك أ ن ه م ا ي ر ع ا ه ا ما شمع بعضها حتى دخل ت الحصن فسلم أ م ا م ت ه ثم ب د أ الهجوم وكان يعائد اول من شارك فقتل رضي الله عنه في الصباح قبل ص ل ا ة ا ل ظ ه ر أ ص و ن بعد الهجوم و المعركه قبل ا ل ظ ه ر و ن فمات قبل أ ن يصلي ص ل اي ة ف ا ل ن ب صلاه ى ل ل عليه وسلم قال من أ ر ا د أ ن ينظر إ ل ى رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة لم يصلوا لله ركعه فلينظر إ ل ى هذا و إ ن معه ا ل آ ن اثنتان من الحور العيد كما في الحديث و إ ن ا ل ج ن ة لاقرب إ ل ى أ ح د ك م من شراكنا عليه والنار كذلك يسيره على من يسرها الله تعالى له ب د أ الحصار يشد حول حصن نعم لان ا ل م ع ر ك ة حول ح ص ن ناعم ب د أ الحصار يشتد و ب د أ ت كتائب المسلمين تتابع ت على ي ه و د وكتائب اليهود تتابع ت على المسلمين واستمرت ا ل م ع ر ك ة أ ي ايام م أ ع د ة أ ي ا م ومر أ س ب و ع وهم يقاتلون عشر أ ي ا م يقاتلون ما في نتائج حصن منيع والحصار مستمر ثم في يوم خرج م ر ح ب يطلب ا ل م ب ا ر ز ة وهو يتبخر أ م ا م الجيش وكان فارسهم بلا منافس فقال قد علمت خ ي ب ر أ ن ي م ر ح ب ش ا ك ا ل سلاح بطل مجربو فهنا خ ر ج ل ه علي بن ابي طالب رضي الله عنه فعلي بن أبي طالب أ ر ا د أ ن ي خ ر ج ل ه فقال محمد بن م س ل م ة ا ل ث أ ر عندي مرحب ه و ا ل ل ي ق ت ل محمود بن م س ل م ة فخرج له محمود بن م س ل م ة رضي الله عنه و ب د أ القتال العظيم الرهيب الذي لم ير المسلمون مثله في حياتهم ما بين مرحب ومحمد بن م س ل م ة استمر القتال ا ل س ا ع ة والناس تنظر وظل القتال بينهم حتى وصلوا إ ل ى ا ل أ ش ج ا ر وبداوا يتقاتلون حول ا ل أ ش ج ا ر وصارت بينهم شجره ش ج ر ة ع ر ض ا ء بداوا أ ل ه يتناولون حول ا ل ش ج ر ة فمن كفر ضربهم ب د أ ت أ غ ص ا ن ا ل ش ج ر ة تتقطع حتى قطعوا كل أ غ ص ا ن ا ل ش ج ر ة وصارت ما بقى منها إ ل ا الجذع كالرجل و ا ق ط بينهما وهم يدورون حول هذا الجذع يتقاتلان والناس تنظر إ ي ش هذا القتال م ا ف ي و ا ح د قادر يقتل صاحبه وظلوا على هذا الحال يقاتلان ف ت ر ة ط و ي ل ة ثم إ ن محمود بن م س ل م ة استطاع أ ن يضرب م ر ح ب على رجله فسقط فقال ق ت ن ي خلاص ب د أ الدم ينزف فقال فقطع ا ل ف ق رجله ث ا ن ي ة قال ق ت ن ي قال دق الموت ثم ا غدرت ب أ خ ي ذ ق الموت وتركه هكذا وهو ا ينادي اقتلني عبد قال ذ ق الموت وخلله وظل الرجل ينزف فجاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقتله قتل مرحب و أ خ ذ سلاحه و أ خ ذ عدته ورجع وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أ ن ا الذي قتلت مرحب هنا محمد بن م سلمه وهو صلى ساعة قال ت هو ا ل ذ يا قتله ق ل يا رسول الله والله ما تركته الا ليترك ل م و ت أ ن ا اللي قتلته قتلت. هذا شرف الدار على إ ي د ه قتل بطل أ ب ط ا ل خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أ ن ت الذي قتلته يا محمد بن م س ل م ة يا علي أ ع ط ه سلبه أ ع ط ه سلاح مرحب فاخذ محمد بن مسلمه سلاح مرحب فكان م ق ت ل مرحب على يد م ح م د بن م س ل م ة رضي الله عنه ه ن ا خ ر ج ا ل ح ا ر ث ا خ و مرحب وكان اول من ابطالهم ع ا ئ ل ة م ر ح ب كل ه من م الابطال الفرسان ف خ ر ج الحارث يطلب ا ل ب ر ا ز ف خ ر ج له ابو دجان رضي الله عنه ف ق ت ل ه ثم خرج أ خ و ه الثالث ياسر وكان كل واحد يخرج ينشد ق ص ة ط و ي ل ة ياسر يقول قد علم ت خ ي ب ر و أ ن ي ياسر شاه السلاح بطلوا م غ ا م ر إ ل ى آ خ ر ا ل أ ب ي ا ت كل واحد يطلع ينشد فخرج له الزبير بن العوام رضي الله عنه وكان ياسر هذا طويل طويل يعني طول عجيب النبي صلى الله عليه وسلم ل متجد ا ياسر خرج م بالسلاح لكن طويل ع ل ا ق ق ا ل ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم يتعجب قال ما أ ط و ل إيش ه ذ ا ما ر أ و ل الله صلى الله عليه وسلم ب ط و ل ة أ ق ر ابنه خ م س ة أ ذ ر ى قالوا ب ا ل أ ق ر يا رسول الله خ م س ة أ ذ ر ى يعني مترينس أ ق ر من مترينس فلما خرج ياسر و أ ر ا د ا ل ز ب ا ر بن العوام رضي الله عنه أ ن يخرج له ص ف ي ة بنت عبد المطلب عمه النبي صلى الله عليه وسلم خافت على ابنها الزبير منه وهي التي ما كانت تخاف فخافت فجاءت إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم إ ي ش هذا تقاتل عملاق فخافت على ابنها قالت يا رسول الله أ خ ش ى أ ن يقتل ابني فقال بل يقتله ابنك إ ن شاء الله فخرج الزبير رضي الله عنه و هو ينشد قد علمت خيبر أ ن ي زبار ق ر م القرم غير نكس فراري بدأ الأبيات ينشد ظل القتال س ا ع ة ما بين ياسر و الزبير ثم إ ن الزبير رضي الله عنه ضرب ياسر فقتله فكبر النبي صلى الله عليه و سلم من يقتل هذا العملاق و قال عندها لكل نبي حواري و حواري الزبير رضي الله عنه فخرج اخوهم الرابع عامر اول م د ه ينشد فخرج له علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه فقتله أ ي ض ا ثم خرج و س ي د سيد من سادات اليهود فخرج له محمد بن م س ل م ة فقتله لما ر أ ى اليهود أ ن كل بطل من ا ط ع ا ل يخرج يقتل ط ب ط ل قالوا خلاص ما نريد م ب ا ر ز ة هذه ما منها ف ا ئ د ة كل واحد من أ ب ط ا ل ن ا يقتل ولم يقتل واحد من أ ب ط ا ل المسلمين ف ر أ و ا أ ن ه لا يستطيعون على أ ب ط ا ل المسلمين عندها استمر القتال على شكل الكتائب أ س ب و ع ي ن استمر القتال أ ر ب ع ة عشر يوم ما هم قادرين يفتحون الحصن في ا ل ل ي ل ة قبل ا ل أ خ ي ر ه حصن فتح في اليوم الخامس عشر في الليلة قبل الأخيرة قبل خرج ج ه و د ي من الحسن المتسلل فقبض عليه عمر ب الخطاب كان مسؤول عن ا ل ح ر ا س ة وقال أ ر ى اصبر حتى أ ق ا ب ل نبيكم فجاء به إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراء أ ت ق ل أ ر الرجال والعتاد والسلاح وعندهم الماء والطعام يكفيهم سنوات والله ما أ تفتح خيبر قال لأنت تخوثني أتيت قال لا قال ليش الا اخرجك ليش جاي قال ج ي ت أ ط ل ب ا ل أ م ا ن أ ن ا أ ع ل م أ ن ك ستفتح خيبر واليهود كلهم يعلمون أ ن ك ستفتح خيبر وهذه مكتوبه عندنا في ا ل ت و ر ا ة أ ن ك ستفتح خيبر ف أ ن ا ج ي ت أ ط ل ب ا ل أ م ا ن على نفسي وعلى زوجتي وعلى أ م و ا ل ي أ ن ا لا أ ر ي د أن أ ق ا ت لك قال لك ا ل أ م ا ن خلاص الذي لا يقاتل نعطيه ا ل أ م ا ن قال قبل لا تفتح الحسن و ت أ خ ذ ن ي ياسير أ ن ا ا ل آ ن أ ط ل ب ا ل أ م ا ن والصبر فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ م ا ن لما ر أ ى النبي صلى الله عليه وسلم عرف من وراء هذا الرجل الخوف الذي دب في قلوب اليهود عرف أ ن ه م انا أ و ا ن الانتصار وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الخمسه عشر يوم الى بعد اخر يوم كان كل يوم يعطي ا ل ر ا ي لشخص مختلف وكل يوم يمسك القتال يدير ا ل م ع ر ك ة يوم ولا يفلح إ ل ى أ ن جاء في ذلك تلك ا ل ل ي ل ة فجمع الناس قال والله لاعطين لا الراي غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ف ب د أ الناس يتحدثون من من على يد من سيكون الفتح يقول عمر بن الخطاب فوالله ما تمنيت ا ل إ م ا ر ة إ ل ا ذلك اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله هذا الذي ستلقى له ا ل ر أ ي عنده شرابه ان الله تعالى يحبه والرسول يحبه ف ق د تمنيت أ ن أ ك و ن ذلك الرجل و ص ه ر الناس ت ح د ث و ا من تكن له ا ل ر أ ي واستيقظوا قبل الوقت ينتظرون من تكن له ا ل ر أ ي فعندها النبي صلى الله عليه وسلم قال اين علي ف ج ا ؤ و به ف إ ذ ا هو قد أ ر م د أ ص ا ب ه الرمد في عينه ولك ه ما ل يا علي قال و الله يا رسول الله لا أ ر ى سهل ا ولا و ا د ي ا ولا جبل ا ما ارى شيئا انا اتسكرت ما أ ش و ف ش ي ء فمسح النبي صلى الله عليه وسلم بيد ه الشريف على عيني علي ف ك أ ن ه ما أ ص ا ب ه ش ي ء فلما شوفي علي أ ع ط ا ه النبي صلى الله عليه وسلم ا ل رائع ي جهز الجيش أ ع د خ ط ة للقتال كان اليهود يفتحون الحصن تخرج ك ت ي ب ة تقاتل إ ذ ا شعروا أ ن ه م ما يستطيعون رجعوا أ غ ل ق و ا الحصن وهذا حالهم كل يوم في هذا اليوم ع ل ي بن أ ب ي طالب لما خرجت ا ل ك ت ي ب ة وهو يحمل ا ل ر ا ي ة ب د أ يتراجع أ م ا م اليهود اليهود شعروا أ ن المسلمين بدا ي ه ز م و ن فتقدموا و أ خ ذ علي يتراجع وهم يتقدمون و أ خ ذ علي يتراجع و ا ل ص ح ا ب ة متعجبين ايش هذا نحن نستطيع ان نهجم عليهم لكن ما يهجمونها امام الرايه الرايه هي التي تحركهم فعلي قاعد يتراجع بهم بينما اليهود يتراجعون اذ ف ج أ ة كان علي بن ابي طالب قد اعد كمينين على الميمنه والميسره هجموا على الباب حتى ي ك و ن ا ل ب ا ب مفتوح واليهود ص ر و ان الباب س ي أ خ ذ و ا ل م س ل م و ن وقاموا ن س ل ب ا ا ب ومدع ل س ب ا ق نحو الباب و ص ل اليهود مع المسلمين عند الباب وبدا القتال عند الباب والباب ا ل يحاولون ه و د ي يسكرونه والمسلمين يقاتلون لفتحه ما استطاع اليهود أ ن يغلقوا الباب بهذه ا ل خ ط ة ا ل ع ج ي ب ة فبدا المسلمون يدخلون عليهم من الباب وبدا اليهود يفرون من ا ل أ س و ا ر من برج السور يلقون ي وفروا ت ر ك بكل ا الحصن بكل ما ي ه ت ك ا ح نحو الحصن التالي حصن الصعب ا بن معاذ وهكذا فتح الله تعالى على يدي علي بن ب ي طالب رضي الله عنه أول、الحصون. اول ل ح ص ن أ و حصن يفتح فيه خيبر حصن الناعم ب د ا ي ة الفتح ل م ي ب س ر لليهود أ ح د في حصن الناعم كلهم استطاعوا الفرار مع هذه الفوضى الشديده ة ك ل م استطاعوا الفرار فعندها ب د أ الحصار على حصن الصعب ا بن م ع ا د و ا ط ي ت الرايه للحباب ا بن المنبر وهكذا كان م س ا ل ع ل ي س ل م ينقل ا ل ر ا ي ة من شخص لشخص حتى يظهر شرف قومه او اصحابه و حتى أ ي ض ا ا ل أ و س يرضون الخزرج يرضون يعني يوزع بينهم مثل هذا حصن الناعم ما كان فيه طعام كثير ما كان فيه طعام كثير كان يأتيهم الطعام يجلبونه من كان كان كثير يجلبونه فيه ح ص ن مصعب منه معاثا قريب منهم فكان ينقلون لهم الطعام و ي أ خ ذ و ن ط ع ا م ليكفيهم فقط فكان الطعام الموجود ما يكفي المسلمين فاصابت أ ص ب ت المسلمين مجاعة أ المسلمين م ج ا ع ة حتى جاءت ق ب ي ل ة أ س ل م بني أ س ل م كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الذين شاركوا في الحديبيه ف ي ش ت ك و ن للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا مع ا ل أ ن ص ا ر كانوا في ا ل م د ي ن ة يعيشون فجاءوا يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم يقول و يا رسول الله اصابنا الجوع اصابنا الجوع ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ط ع ا م ف أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اللهم افتح عليهم أ ع ظ م حصن فيه أ ك ث ر ه طعاما و أ ك ث ر ه بدكا أ ك ث ر حصن في ه طعام وكان أ ك ث ر حصن في ه طعام حصن الصعب هذا الذي ن هم محاصرينه ا ل آ ن ثاني يوم فتح الباب خرج فارس من فرسان يهود طلب ا ل م ب ا ر ز ة اسمه يوشع وخرج له الحباب بن ا ل منذر نفسه فقتله وخرج ه ذ ا ا ل آ خ ر أ ي ض ا يبارز فقتله أ ح د ا ل أ ن ص ا ر كذلك و استمرت ا ل م ب ا ر ز ة هكذا لكن ما في قتال ما, في ما فتحوا الباب و خرجوا ثم جاءت من حوالي خيبر م ج م و ع ة من الحمير اجلكم الله حمير م ا ش ي ة ف أ م س ك ه ا المسلمون وذبحوها بدا يطبخونها فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها حرمها عليهم في ذلك الموطن حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الحمار ا ل أ ه ل ي أ م ا الحمار الوحشي فحلال لكن الحمار ا ل أ ه ل ي ا ل م س ت أ ن س أ والحمار المعروف هذا غير الحمار الوحشي فهذا حرام وحرم عليهم كذلك زواج ا ل م ت ع ة في هذا الموطن وحرم عليهم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور كل حيوان له ناب يفترس به وكل طير عنده مخالب يفترس بها حرام كان تحريم هذه ا ل أ م و ر ا ل ث ل ا ث ة عند حصن الصعب ا بن معاذ في فتح خيبر ثم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هم جالسين ق ص ة ط ر ي ف ة كان اليهود ي ا م ل و ن على حصنهم ما يستطيع أ ح د يقترب من الحصن من شده نبالهم فكانت مراعيهم اللي ي ر ع و ن فيها غنمهم ح و ا ل ه الحصن فكانوا احيانا يفتحون الحصن يخرج بعض الرعاه يرعون يرعون الغنم ويرجعون فخرج راعي ومعه م ج م و ع ة من الشياه هم المسلمين ميتين من الجوع يطالعون الخرفان بس ما هم قادرين يصلون و ل صلى ل ا ه عليه وسلم قال من ي أ ت ي ن ا بشيء من هذه الشياه من يغامر و ي أ ت ي ن ا بشيء من هذه الشياه رواه من ا ل ص ح ا ب ة كان بدايه قال أ ن ا يا رسول الله اسمه أ ب و اليبس قال أ ن ا يا رسول أ ن ا أ ج ي ب ك قال ف ع ل فتسلل الرجل يزحق ويدور وكذا حتى اقترب من الغنم ثم انه ف ج أ ة ثار من مكانه قام من مكانه وانطلق نحو الخرفان يقولون و نحن نتعجب منه ف أ م س ك واحد خروف بيد اليمين واخذ خروب بيد ل وحملهم يقولون ي س ا ر ف أ يجري بهما ك أ ن ه لا يحمل شيئا فتعجبنا منه ايش هذا فجاء الخرفان النبي صلى الله عليه وسلم كل فكانت هذه شجاعتهم وفدائيتهم وقوتهم رضي الله عنه. كيف الله وفدائيتهم شجاعتهم عنه وقوتهم ت هذه رضي بدا ت في ه ذ الهجوم م و ع بدأ ا ل من اليهود بالنبال ب د أ و ا يرمون نبال ش د ي د ة جدا جدا ويرمون على مسافات يعني ما ما يتعودها الناس حتى ب د أ و ا يصيبون المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم و ا ل ص ح ا ب ة يتترسون بينما المسلمين مشغولين بهذا التترس ف ج أ ة فتح الحصن وهجم اليهود خرجوا من حصن الصعب هجوم كاسح والمسلمين مشغولين ب س ب ب النبال وانكشف المسلمون مرة عانية. و ب د أ القتال حتى وصل اليهود الى الرسول صلى الله عليه وسلم م ر ة اخرى وفر الناس فر المسلمون وما ثبت الا النبي صلى الله عليه وسلم و م ج م و ع ة من ا ل ص ح ا ب ة فقط وانهزم المسلمون امام حصن الصعب ا بن معاذ هنا النبي صلى الله عليه وسلم ب د أ يصرخ إ ل ي عباد الله اين تفرون والناس فاره امام هذا الهجوم ثم صرخ يا اهل ب ي ع ة الرضوان يا اصحاب ا ل ش ج ر ة فلما سمع ا ل ص ح ا ب ة هذا النداء رجعوا كانوا قد بايعوا على الموت فالان يناديهم بهذا النداء فرجع ا ل ص ح ا ب ة مع هذا النداء و ب د أ و ا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى استطاعوا أ ن يردوا اليهود قتل في هذا الهجوم ث ل ا ث ة من ا ل ص ح ا ب ة امام هذا الهجوم السريع لكن ع و د ة المسلمين ا ل س ر ي ع ة هي التي أ ن ق ذ ت ه م واضطر اليهود أ ن ينسحبوا اليهود فوجئوا بهذه ا ل ع و د ة فاضطربت أ م و ر ه م ب د أ و ا ينسحبوا للمسلمين وراءهم حاولوا ا ل آ ن يغلقوا الحصن ما استطاعوا انقلبت الهزيمه ة بثبات النبي ا صلى ل ل عليه وسلم الهزيمة الى الهزيمة نصر وفتح حصن ا ل ص ع ب ابن م ع ا د اسر مجموعه من اليهود لكن اكثر اليهود ايضا فروا من حصن ا ل ص ع ب وتوجهوا لحصن ق ل ع ة الزغير عدة طعام حدثت في داخل حدثت وجدوا امور هذا الحصن من هذه الامور التي حدثت اولا من انهم وجدوا طعام كثير في يكفي كل الجيش كل هذه م م ل و ء الطعام كما دعا النبي صلى الله عليه و سلم ثم وجدوا في الحصن آ ل ا ت ح ر ب ي ة ث ق ي ل ة وجدوا المنجنيق و المنجنيق قال تقذف ا ل ح ج ا ر ة و تقذف النار ف س أ ل النبي صلى الله عليه و سلم الرجل الذي أ ع ط ا ه ا ل أ م ا ن قال لمن أ ع د و ا هذا, هذا هذه ا ل آ ل ا ت اليهود ما كانوا ناوين يقاتلون أ ح د فلماذا جهزوا لماذا صنعوا هذه ا ل آ ل ا ت فقال صنعوها لك كانوا يجهزون خطه ط و ي ل ة المدى بالاستعدادات ا ل ث ق ي ل ة للهجوم على ا ل م د ي ن ة فتبين ا ل أ م ر انكشف لما فتح هذا الحصن ووجدوا براميل م م ل و ء ة بالخمر ك ث ي ر ة جدا ً ف أ م ر النبي صلى الله عليه و سلم بكسرها واحد من ا ل ص ح ا ب ة كان مدمن خمر لكن لما حرم الخمر وقد حرمت قبل الخيبر لما حرمت الخمر طبعا امتنع فلما كسر الخمر وسال خمر كثير أ م ا م ه اشتاقت نفسه للخمر وغلبه الشيطان فشرب من الخمر فجيء به إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله رجع عبد الله لشرب الخمر فالنبي صلى الله عليه وسلم قام اليه ونزع نعله نعله الشريفه صلى الله عليه وسلم و ب د أ يضرب بهذا الرجل قبل ان ينزل حد الخمر اللي هو اربعين جلده فكان ت ت ع ز ي ر فعزره النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ع ق و ب ة انه ضربه بنعله وامر ا ل ص ح ا ب ة كلهم كل واحد ينزع نعله يضربه فضربوه بنعالهم اذلال لمن يشرب الخمر فهنا عمر رضي الله عنه قال لعنك الله تشرب الخمر وقد حرمها الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله نعم عاصي لكن يحب الله ورسوله لما في قلب لكن غلبه الشيطان ف المعصيه شيء وحب الله و ا ل إ ي م ا ن شيء آ خ ر ف علمه من النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في هذا ا ل ب و ط ن خ س ر رجل في هذا الموطن واذا هو سلام ا بن م ش ك ي م احد ملوكهم كان مريضا ما س ت ط ع يثب فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ه قتل سلام في هذا الموطن ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين ان يصعدوا فوق حصون فوق ح س ن الصعب بن م ع ا د فصعدوا فقال كبروا ف ب د أ التكبير الجيش كله يكبر وارتفع التكبير على حصن الصعب حتى وصل الى ا ل ك ت ي ب ة ما هو في ا ل ن ط ا ط والشق في ا ل ك ت ي ب ة ا ل م ن ط ق ة ا ل ب ع ي د ة وصلهم التكبير ف ا م ت ل أ ت قلوب يهود بخوف عرفوا ان الحصن تفح فانخلعت قلوبهم والمسلمين المسلمين كان التكبير سبب من اسباب انتصارهم الله سبحانه وتعالى ينصرهم الله سبحانه وتعالى ينصرهم بالتكبير فهذا من أ م ر التكبير وكيف الله سبحانه وتعالى يجعله في قلوب الناس الذين يعادون أ م ر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ترك ك ت ي ب ة تحمي الحصنين تحمي حصن الناعم والحصن الصعب وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحصن الثالث حصن قلعه الزبير ق ل ع ة الزبير ق ل ع ة ا ل ع ا د ث ه الحصون حصون خشب هذا ليس بحصن خشب هذا حصن مبني ق ل ع ة وعلى ر أ س جبل فكان من امنع حصونهم حاول المسلمون ان يفتحوه ما استطاعوا ي أ ت و ن من اي طريق ما استطاعوا اليهود ع ز م و ا إنما ا يخرجون. ق ل و ا صار ر خ ج ن ا من الناعم و ف ت ح و ان ع ل ي ا خرجنا من ا ل ص ع ب و ف ت ح و والله ا علينا. الآن م ا نخرج. و ا ل ي ه امام حيلة. اللي المسؤوليه بالنبال. وظل الأمر حصار. ليس هناك اي ل س ن نتيجة ا اي ما ك ف ي اي مؤشر ان ه ذ ا الحصن سيفتح. كيف يفتح لا ق ا د ر ي ن يقتربون ولا اليهود رابين يخرجون حاول حاولت ك ت ي ب ة من المسلمين فشلت حاولت ك ت ي ب ة اخرى فشلت ما في ف ا ئ د ة بينما كاد ا ل ي أ س ي أ ت ي في ق ل و ب المسلمين كيف يفتح هذا الحصن اذ جاء تسلى الرجل من يهود اسمه غزال وطلب م ق ا ب ل ة النبي صلى الله عليه وسلم فقابله قال ما وراءك قال ورائي ح ص ن لا يفتح ما احد يستطيع على هذا ا ل ح ص ن مملوء بالعتاد مملوء بالعدد ة مملوه ل ب ا ع د مملوء بالرجال مملوء بالمال مملوء بالطعام قال د أ ت ي تقوفني يعني انت ق ا ر ج تقوفني الله وعدني ان افتح خبر ي قال اعلم وعندنا انك تفتح خبر ي وهذه مصيبتنا قال اذن ماذا اخرجك قال انا ادلك على ط ر ي ق ة تفتح بها هذا الحصن لكن تعطيني الامان على نفسي وعلى اهلي وزوجتي واقاربي هذا واموالنا كلها لنا وادلك على ط ر ي ق ة تفتح الحصن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال يا محمد هذا الحصن ليس فيه ماء عندهم كل شيء إ ل ا الماء ما عندهم ماء على جبل من و ي ن ي أ ت ي ه م الماء قال فمن أ ي ن يشربون قال عندهم سراديب من داخل الجبل إ ل ى م ن ط ق ة خارج الجبل عند العيون ي أ خ ذ و ن الماء ويرجعون و إ ن ت م ما تدرون فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال أ ي ن هذه العيون أ ي ن هذه السراديب قال انا ادلك ف أ خ ذ ودل عليها و إ ل ا فعلا باب نفق داخل الجبل يخرجون م ن ه عند العيون ي أ خ ذ و ن الماء ويرجعون و ا ل ص ح ا ب ة سكروا الباب وحقوا عليه ح ر ا س ة جاء اليهود يشرب و الماء ا ولا الباب مسكر ف أ س ق ط في أ ي د ي ه م رجعوا صبروا صبروا لكن بدون ماء كيف ت ص ب ر ما استطاع اليهود ان يفعلوا شيئا عندئذ فتحوا الحصن و ب د أ و ا بالهجوم ف ت ب ت المسلمون و ب د أ المسلمون يهاجموهم حتى اقتحموا عليهم الحصن ففتحوا فهكذا فتح حصن ق ل ع ة الزبير وهو من امنع حصونهم بعون من الله سبحانه وتعالى ان جاء غزال هذا فدلهم ولولا هذا ما ي ف ت ح هذا الحصن وغنم المسلمون هذا الحصن الان انتهوا من م ن ط ق ة ا ل ن ق ا ت فانتقل المسلمون لفتح الشق م ن ط ق ة الشق ف ب د أ الحصار على ق ل ع ة حسن على حصن ابي وكان على ر أ س تل على رأس تل. رأس فامر النبي صلى الله عليه وسلم ابو دجانه ان يقود حملات الفتح في هذا الحصن و ب د أ ابو دجانه يقود الحملات ح م ل ة وراء ح م ل ة واليهود يردون الهجوم استمر الامر ع د ة ايام ايضا مبارزات لكن في ا ل ن ت ي ج ة كان دائما اليهود يقتلون حتى اوقفوا ق ض ي ة ا ل م ب ا ر ز ة في اليوم الاخير من هذا الامر قام هجوم كاسح ب ق ي ا د ة ابو دجانه اول ما فتح اليهود الباب يريدون ان يقاتلوا هجم عليهم ودخل عليهم في الباب حاولوا بكل ط ر ي ق ة يردوه ما استطاعوا عندئذ ن فروا من كل مكان ايضا و تسوروا الاسوار و ل ج أ و ا الى حصن النزار وغنم المؤمنون الغنائم من هذا الحصن حصن النزار هو امنع حصونهم على الاطلاق قلعه على ر أ س جبل م ر ة اخرى ومن ش د ة منعته جعل اليهود النساء والاطفال كل نساء خيبر واطفال خيبر جعلوهم في هذا الحصن لانهم هذا ا م ن مكان كل الحصون ممكن تفتح الا هذا الحصن ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر هذا الحصن حاولوا يفتحوه ع د ة ايام ما استطاعوا ب د أ الضغط اليهود رفضوا الخروج رفضوا ا ل م ب ا ر ز ة تعالوا م ا نخرج و خ ا ص ة ان عندهم عندهم النساء والاطفال ف خ ا ي ف ي ن كلما اقتربت ك ث ي ر من المسلمين ص ل ط و ا عليه النبال و ص ل ت و ا عليه ا ل ح ج ا ر ة يرمونهم ب ا ل ح ج ا ر ة فما يستطيع احد يقترب ظل الحصار ف ت ر ة ط و ي ل ة مافي اي اثر م ر ة اخرى ولا اي مؤشر ان هذا الحصن سيفتح عندها النبي صلى الله عليه وسلم امر بجلب المنجنيق ا ل ا ل ة التي تقذف ا ل ح ج ا ر ة التي اعدها اليهود لفتح ا ل م د ي ن ة قال ائتوني بها فاتوا المنجنيق جروه المسلمين جروه الى ان اقتربوا به عند هذا الحصن حصن ا ل ن ز ا ر وقال ائتوني بالدبابات و الدبابات ايضا ا ل ا ت ث ق ي ل ة كان في الحصن الاخر ا ل د ب ا ب ة ع ب ا ر ة عن خشب معمول ب ط ر ي ق ة سلم كبير حتى يلصقون بالحصن و يصعدوا عليه و عشان هذا ا ل طبعا ا لو ل ل ي اقتربوا راح يضربوهم ب ا ل ح ج ا ر ة فماذا يفعل هؤلاء اليهود ماذا فعلوا هذا السلم الذي كان يدور على خشب كان دبابه、هكذا. يدفعونه دفعا وكان مغطى من الامام بالجلود فكان اذا اليهود او احد رمى عليهم بالنبال ما تصيبهم بسبب الجلود وكان بعض الناس لما يستعملوا الدبابات المدافعين يرمون النار يشعلون الجلود فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليل الجلود جعلوا على الجلود الماء والان ب د أ ا ل ض ر بالمنجنيق ب د أ الضرب بالمنجنيق وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يضرب مكان واحد في الحصن فقط كل الضرب على هذا المكان بدأ الضرب على هذا ا على ل م ك ا ن من الحصن والمسلمين من الاماكن الاخرى يهجمون بهذه الدبابات ويقتربون يرمونهم اليهود بالنبال ما تصيبهم بسبب الجلود يرمونهم بالنار ما ت س ت ع ل الجلود لانها م ب ل ل ة فاليهود اسقط في ايديهم من ج ه ة حصنهم يتكسر يريدون يدافع و عنه ن ومن ج ه ة المسلمين يهجمون عليهم بالدبابات وظلوا على هذا الحال يحاولون ان يدافعوا ما استطاعوا حتى ر أ و ا ا ل ه ز ي م ة شافوا ا ل ه ز ي م ة ب د أ و ا يفرون من كل مكان هجم المسلمون على المكان الذي تكسر ودخلوا من النساء والاطفال ما استطاعوا يفرون في لحظات انتهت واخذ المسلمون كل النساء وكل الاطفال س ب و ه م في هذا المكان وغنموا الغنائم وفروا الرجال اكثرهم فروا الى م ن ط ق ة ا ل ك ت ي ب ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اخر حصن من حصون خيبر فيه قتال ما يقاتلون بعد هذا